Nat nd tuош一友ünd in高 conclusions i smile brend several manifestations, brenddle with the purest taste aja, keft ses ee ee ee ee ee ya astmi ya I2 yaa K Calvin. yeah yeah, yeah. uma um. 1 drop one cam na forcé long oil oil oil oil oil oil oil oil oil العك يا نبض الدلالي يا حسين يا غالي ويا ابن الغالي اخوي ابو وقات ضيعت اماني اخوي ابو ضيعت امالي مكسوره وانحب تسألني منين وادعك يا نظر عيني اشبع شوف من من قبل لاحد وان اكيد بحونك العمر ما ريد عمر بدون ومو العمر ما ريد عمر يبدونك يا اخو يا نجلك درخص سنيني خلينا ودعاك يا عندك يا هولي ضلالي من بعد فقدك يا هولي ضلالي كل يوم فقد عباس حذب حالي من بعد فقدك يا هولي ضلالي ما نفترق حسبالي حسبالي ما نفترق حسبال بس حال بينك خلينا وداعك يا ناظر عيني خلينا يا ناظر عيني يا نخلك تكتمي يصبوني منك يا خويا داكومي فرموني خلينا نشم منك يا مايا يا ماي عيوني خلينا نشم منك يا مايا يا علي خلينا نشم يا مايا يا يا حسين وخلافك ترى منك يا اخويا عداكم ويحرموني يا حسين وخلافك ترى يسروني منك يا اخويا عداكم ويحرموني, أخو ويحرموني خلينا نشم منك يا ماي خلينا نشم منك يا ماي عيون يا بعد العيون شو يا May know a track ya nazar ya nazar uni عمك والام جروحك والموت كون يلوحني وميلحك خلينا ودعنك والام جروحك والموت كون يلوحني وميلحك يا روح اللي طلعت مو من بعدك الغيم كل, كل ليل فيني خلينا ودعك يا ناد تعال والقمج بيني التوزيع والهندسه الصوتيه عماد المله وخالد الحجيمي كلمات الشاعر الحسيني المبدع مصطفى الطيم اداء الرادود الحسيني احمد الموالي مونتاج لوغرافيك اسنا عيله السلماني خلينا يا نظر عيني حسين